وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أوليان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 ليميز الله الخبيف من الطيب ويجعل الخبيف بعضه على بعضٍ فيركمه جميعاً فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.